شبكة الذكر الحكيم تقدم والقرآن المجيد بلعجب الجم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا مثنا وكنا تراغا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيد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 كيف بنيناها وزيّناها وما لها من فروج والأعظم جذناها وألقينا فيها رواية وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج دهيد ذٰلِكَ صِرَاتُهُ وَذِكْرٌ لِّعَبْدٍ مّنِّب وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخرود كذبت قبلهم قوم أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عسيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من متحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سار سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عسيد القيا في جهنم كل كفار عنيد. من ناعل الخير معتد. مريب من نأي الخير معتد مريب الذي جعل مع الله اله اخر فالقيام في العذاب الشديد طال قرينه ربنا ما طغيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي. قال لا تختصمو لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعديد يوم نقول لجهنم ما هل امتلأت وتقول. وتقول هل من مزيد وأزلت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون, هذا ما توعدون وتوعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلوب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 في ستة أيام وما مسنا منهم فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.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 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما عليهم بجدار فذكر بالقرآن من يخاف وعين